يخرج م ن بين الصلب و ا ل ت ر ا ئ ب إنه ع ل ى ر ج ع ه ل ق ا د ر ي و م تبل ا ل س ر ا فما ل ه من قوة و ل ا ناصر ا و ل س م ا ء ذات الوجع ا شركه الهدى ا شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي